وَأَلْفِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّنَا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُبْجَعُونَ والذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذا قال لأبيه يا أبت لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يُغنى عنه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 انْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إنه كان بحفيظ، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً.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 طِينا وَجَعَلنا لَهُم لِثَاً صِدقاً عَلِيّاً وَذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّ